يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبتن إلا وأهلكم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومثل منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذين تساءلون إذا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِئُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقد اخذ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي عبد الله الرحمن بن, بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال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 ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حماه الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب وهذا الحديث العظيم الطبقه العلماء على جلالته وعلى عظم قدره وانه من الاحاديث العظيمه التي عليها مدار دين الاسلام وهو يدخل في ابواب كثيره من ابواب الدين وقد نظم في الحسن الحافظ طاهر بن مفوزي الاندلسي رحمه الله تعالى الاحاديث التي عليها مدار الدين في بيتين فقال رحمه الله عبده الدين عندنا كلمات اربع قال هن خير البريه اتقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنيا فهذا الحديث حديث النعمان بن بشير من الأحاديث التي يدور عليها الدين وندخل في ويدخل في ابواب كثيرة من أبواب الشريعة يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الحلال بين أي واضح إذا يخفى يعلمه كل الناس الحلال بين يعلمه كل الناس فكل الناس يعلم ان اكل الطيبات حلال من الزروع والدمار وبهيمه الانعام وضعاطي انواع الحلال مما احله الله رب العالمين وان الحرام بين لا يخفى على احد كأكل الربا والزنا والسرقه وشرب الخمر وغير ذلك من انواع الحرام البين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فهي مشتبهات اي في حكمها لا يعلمها كثير من الناس ولكنها معلومه بالنسبه لاخرين لانه لا يمكن أن يكون حكما من أحكام الشرع خفيا على جميع الامه ولا يمكن في حق الامه أن يلتبس عند جميع الحق بالباطل ولا يمكن لاهل الحق لأهل الباطل أن يعلو قولهم على أهل الحق ابدا فلا بد ان تكون حجه الله في جميع احكامه قائمه على فرق فهذه الأمور مشتبهات بالنسبة لبعض الناس وإن كانت معلومة لغيرهم فيشتبه حكمها عند بعض الناس إما لقلة علمهم وإما لقلة فهمهم وإما لقلة سعيهم وتدقلهم وحرصهم على معرفة حكم الله فيها وإما لسوء قصدهم وهو أعظمها وكثير من الناس بسوء قصده لا يحب أن يصل إلى حكم الله فيما هو قصده فإذا نزلت به نازلة أو قام به أمر يحتاج إلى أن يعرف حكم الله فيه فلمينه إلى تحليمه أو إلى تحليمه هذا من سوء قصده هو يريد حكما بالحب أو حكما بالحكم، فلا تجهد نفسه أن يصل إلى العالم الذي يبتيه بحكم الله رب العالمين بل يميل الى من يفتيه بما يوافق هواه وهذا مما يجعل هذا الامر مشتبها عنده الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى انزل كتابه على كبياناً لكل شيء فما من شيء يحتاج الناس إليه لا في أمر دينهم ولا في أمر دنياهم إلا وهو في كتاب الله رب العالمين إما أن يكون في كتاب الله صريحاً وإما أن يكون مشكلا ويفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله جل وعلا. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذكر لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَةِ أي السنة وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره لتبين للناس ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أي من القرآن فما أجمل من القرآن وما أشكل من القرآن يبينه ويفسره ويوضحه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين وانزل في ايه عظيمه في يوم عرفه ويوم جمعه اليوم اكملت لكم دينكم واثبت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال الله جل وعلا في اخر سوره النساء يبين الله لكم ان تضلوا وقال جل وعلا وما لكم الا تاكلوا مما ذكر رسول الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وما مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا وترك امته على البيضاء النقيه التي للها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذه كما قال ابو ذر رضي الله عنه ما قبض الله نبيه صلى الله عليه واله وسلم او ما رسول الله وما من طير يحلق في السماء الا وترك لنا ما من شيء نحتاج إليه حتى الطيب الذي في السماء الا وترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا منه علما فدين الله كامل شامل يشمل الحياة كلها فما من حال يكون عليها الإنسان وما من حكم يحتاج إليه الخلق الا وتجد في دين الله جل وعلا ما يوضحه وما يبينه وما يزول الاشكال فيه لكن هذا قد يظهر لطائفه من الطوائف لا من العلماء وقد يخفى على ويلهم وعلى العبد ان يجتهد في تحدي الحلال فاما الحلال البين ما طلب منه وما يذب على تركه فهذا لا إشكال فيه يفعله وأما الحرام البين ما طلب منه تركه وما تعدل العقاب عليه فهذا لا اشكال فيه يتركه، وأما ما اشتبه عنده فقد أرضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا هذا فيه فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبده وما احوجنا إلى هذا المنهج القويم في زماننا لأن المعاملات المحرمه قد كثرت ولأن الشبهات في باب الحلال والحرام قد عمت وضمت ولأن الجهل قد ضرب بجرام على الأرض إلا من رحم الله رب العالمين فما أحوجنا إلى هذه الجمله العظيمه أن ندخلها من هجم لزيما مع تعارض الاقوال ومع الشمال الحق للباطل عند كثير من الناس بسبب كثرة من تزيى بزي العلماء وليس منهم الأمر الذي أكبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله لا يخفض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يخفض العلم بخفض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واظنوا رؤوس جهال او اصحاب هرم او طالبوا شهوه ومال وجاه او اي عرض من اعراض الدنيا فعلى المسلم ان يجعل هذه الجمله له منهجا حلال بين وحرام بين ومشتبهات لا تعرف هي حلال هي حلال ام حرام فمن اتقى الشبهات فقد استبر الينينه أي من النقص، أي برئ دنه من النقص، وعرضه أي صبر على عنصه، أي برئ عرضه من الطع، والطع هو محل المدح وال،, وال... والعنض هو محل المدح والذم من الإنسان. العرض هو محل المدح والذم من الإنسان. ما يفرح الإنسان بمدحه وما يغضب الإنسان بذميه. هذا هو العرض فمن تجاسر وتجرا على الشبهات ومن انطلق في المشتبهات فانه لم يستبرا لا لدينه ولا لعرضه فمن انطلق الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ورسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة وأعظمها واعظمها في اتقاء الشبهات فكان صلوات الله وسلامه عليه يدخل بيته وهو في أمس الحاجه الى الطعام يتلول كبده جوعا فيجد التمره على فراشه التمره فيرفعها الى فيه ثم يتذكر انها قد تكون من تمر الصدقه فينزلها لولا, أني لولا أنني أخاف لولا أنني أخاف أن تكون من الصدق لا أكلتها صلوات الله وسلامه عليه حرمت عليه الصدق هو واله صلوات الله وسلامه عليه وهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يشرب شربة من اللبن ثم يخبر عن مصدر كسبها فيعلم ان فيها شبهه فلا يزال يستقيم منها ويجهد نفسه على اخراجها فيقال له كل هذا من شربه ندم فيقول والله إن لم تخرج الا مع نفسي وروحي لاخرجتها لا سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كل جسد نبت من حرام فالنار اولى به كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به ونحن في زمان التبس فيه الحق والباطل وما اكثر ابواب الحرام او المشتبهات التي تعرض على الناس اليوم فاعلم ايها المسلم الكريم انك ان تجررت على الشبهات وقعت في الحرام كالراعي يرعى حول الحما الحما الذي يجعله الملوك حما ولا يسمحون لاحد ان يرعى بابنه او بماشيته فيه فهذا الراعي يحوم حوله يوشك ان يمتع فيه يوشك ان تاكل ماشيته من هذا الحمى فيستحق العقاب الا وان لكل ملك حمى لكن حمى الله رب العالمين ليس كحمى الغلو فهو ملك الغلو سبحانه وتعالى قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها فالنبي صلوات يريد أن يقول لنا من تجرأ على الشبهات وقع في الحرام وهو كذلك لأن من أثر من المباحات يوجب أن يقع في المكروهات ومن أثر من المكروهات يوجب أن يقع في الحرام البيئ وكما في الرواية الأخرى لهذا الحديث حديث النعمان. فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان اترك من ترك ما اشتبه عليه الان امامك ثلاثه اموال حلال بين لا اشكال فيه حرام بين هذا ايضا لا اشكال فيه تبتعد عنه مشتبهات فمن اتقى الشبهات ابتعد عنها لا لانها حرام بين ولكن لانها ذريعه وطريق الى الحرام والشرع قد جاء بسد الذرائع الى الحرام وهذه قاعده عظيمه من قواعد الشرع الحميم سد الذرائع الى الحرام ان الشرع يجعل بين الحلال وبين الحرام هذه المنطقه من الشبهات يقول للعبد لا تدخلها فانك ان دخلتها دخلت في الحرام سب الذرائع والاصل في هذه القاعده قول الله جل وعلا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم سب الهه المشركين والتنقص منها مطلوب لكنها لكن هذا التنقص لما كان مفضيا الى سب الله منع منه ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ونهانا الشرع عن الصلاه بعد العصر وبعد المغرب لئلا يفضي ذلك بنا الى الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها فنكون متشبهين بمن يعبدون الشمس في هذه الأرض فهذا الحديث دليل على هذه القاعدة جعل الشرع بينك وبين الحرام حجابا من المشتبهات وقال لتتقه قل هذا واجعله من هك في كل ما نعرض عليه وما أثار نسل في هذه الأمور لا سيما في باب الربا. فما اقترقه في باب الشمهات دخل صريحا. ما اقترق اقواب الربا. في الشمهات في باب الشمهات دخل صريحا الربا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه. اخبر ان درهم الربا جنيف من الربا يدخل جوف جوفا أشد من ستة وثلاثين زريه أدناها زنا الرجل بظلمه والعياذ بالله ربنا فتحرز حتى لا تتجاوز تحرز من الشبهات حتى لا تجترئ على الحرام يقول سالت فلانا فقال لي حلال وفلان يقول لي حرام اذن هي مشتبهات ابتعد عنه وتعمى يريبك الى ما لا يليبك والذنب ما حاك في صدرك استثقل قلبك ويتعكتاك الناس هذا معنى الحديث لانك لذا تقدمت الى شيخ وسالت عن معامله فلا شك ان عندك شك ان فيها حرام فاذا اختلفوا في اجتهد فدعها لله رب العالمين فان كانت حراما فقد تركت الحرام وإن كانت حلالا فانت أنت ماجور لانك قصدت الابتعاد عن الحرام اسال الله جل وعلا ان يرزقنا وإياكم الحلال الطيب أقول قولي هذا واسبغتم الله العظيم لي ولكم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 بتقدم وسائل الاتصالات ونحوها فإن المسلمين اختلطت احوالهم بغير المسلمين في ثقافاتهم وفي معاملاتهم وفي تجاراتهم وفي كل شيء وهؤلاء الكفار لا يرعون عن حرام ولا يتقون الله رب العالمين فليس بعد الكفر ذنب كما يقولون ليس بعد الكفر ذنب أما نحن فمحكومون بديننا وبعبودية ربنا جد وعلى وبصلاح قلوبنا فعلينا أن نتحرص لزيما والنبي صلى الله عليه وآله أنه سيكون من أجناء هالي الأمة من يتبع طرائقهم في كل شيء في كل شيء لتتبعون سنة من كان قبلكم ودونكم الشباب في نفسهم وفي قصات شعومهم وفي مشهدهم وفي همومهم وفي طرائقهم في الحياة في كل شيء شبراً بشبر وذراعاً بذراع حل والكل لكن حلوى النعم بالنعم فعلينا ان نتحرز مما ياتينا من عندهم المعاملات لان المسلم يحكمه دينه يحكمه انه عبد لله رب العالمين بالأمر بالامن والنهر فيفعل الا ما امره الله ويفتقد عما نهاه الله وعلى ما يتوقف صلاح قلبه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فالله رب العالمين يريد منا صلاح القلوب قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لرجل قراب الله من الخلق صلاة قلوبهم وهذا باب من ابواب صلاة القلب عظيم اكل الحلال القلب ملك البدن والجوارح رعيته إذا صلح يصلجون وإذا فسد يفسدون وإذا فسد يفسدون وما يدخل القلب عن طريق الجوارح يؤثر عليه فمعصية الجوارح بسبب فساد القلب وفساد القلب يزيد بعصيان الجوارح ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء فاذا استغفر وتاب صفلت اي زانت واذا تبادى زادت حتى تعلو قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك فذلك مغفران كلا مغفران على قلوبهم ما كانوا يفسدون تقدموا اخواني أفسحوا الإخوان أفسحوا الإخوان فبارك الله عليهم هذا الحديث العظيم يدل على أن لأدب الحلال تأثيرا عظيما في صلاح القلب. فأكل الحلال نور للقلب وأكل الحلال هداية للقلب وأكل الحلال تسديد للقلب وأكل الحرام غلمة في القلب وقصوة في القلب قال الله جل وعلا فويت من قلوبهم من ذكر الله أكل الحلال ينور القلب ولا يزاد الناس كذلك فيسدد الله رب العالمين آتنا الحلال فيما اشتبه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربك واسالك قلبا سليما ويوم القيامه لا ينفع عند الله إلا القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم فيا أيها المسلم الكريم إن من أعظم أسباب سلامة القلب يتحر الحلال وهذا هو التناسق بين الجملة الأولى والجملة الأخيرة الحلال بيّم والحرام بيّم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهم كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استمرا لدينه وعرضه ومن وضع في الشبهات وضع في الحرام قال الحسن رحمه الله ان المتقين اتعبوا انفسهم في طلب الحلال حتى تركوا كثيرا من الحرام لا يبلغ المرء أو العبد درجه المتقين حتى يدع ما لا لس به حضراً مما به بس كل ذلك حلصاً منه على سلامة قلبه ألا وإن في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فأكل الحلال نوره في القلب وتزديد في الرأي وأكو الحرام ظلمة في القلب وفساد في الضرم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين امنوا فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا منا في الارض حلالا طيبا ثم ذكر الرجل اشعل أخبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء هذه كلها اسباب استجابة الدعاء اشعل أخبر يؤتى له يطيل السفر والسفر مضنه اجابه الدعاء يمد يديه الى السماء والله جل وعلا حيي يسهل اذا وقع عبده يديه اليه ان يردهما صفرا صائبتين يقول يا رب يا رب يتوسل الى الله في تكرار الربوبيه قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغني بالحرام فأنا يستجاب لهذا فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لمن هاده هذه حاله، لما كان آدلاً للحرام أو يبديه والده بالحرام افقى هذا، افهمها اكل الحرام يؤثر على الولد أكل الحرام يؤثر على الولد صلاحاً وفساداً وكثير من الناس يتعبه ولده ويشتيم ويتعب ويجهده يبحث عن السبب ولا يفكر في هذه تحري الحلال وكثير من الناس يتوسع في العيش يتوسع في العيش ويأتي أولاده بكل ما يطلبون لأجل ذلك يتوسع. في طلب الرزق من حلال أو من حرام فيتجوز يمشي معاملات هي إلى الحرام أفضل يسميها هدايا يسميها اكراميات يسميها أغذر من حقوق، وهذه الحكوم ينبغي أن يتحرز المسلم عنها لئلا يقع في الحرام كذلك في باب الربا هذه البطاقات الزكية التي تفدل للناس لشراء الأشياء هي من الحرام أكثر ومن يتجوز ويتوسع في هذه الأشياء فستجر مثله إلى الحرام لا محاله نسأل الله جل وعلا أن يغزقنا وإياكم الرزق الحلال الطيب وأن يعيدنا من أكل الحرام اللهم انا نسالك الهدايه والسداد اللهم انا نسالك الهدايه والسداد اذن نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها اللهم اذن نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك رزقا حلالا طيبا اللهم اللهم فضلك عمن سواك يا رب العالمين نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم انا نسالك قلوبا سليمة وانسنا صادقه اللهم سدد السنتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا واسللل سخيمه صدورنا يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزيده في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لاخواننا ممن يضيق في هذا الحريق يا رب العالمين واكتب لهم ازل الشهداء يا اقرب الاقراب واحفظ بلادنا من ظهر من منها وما ضل، فقرادها بسوء فزع كرده في نحل، وبنى لنا في الدنيا حسنة، وفناء لنا حسنة، وقنا علابا منا، وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.